Allahu Al Abbi, Ya Tu Rabbi Al Abbi. Jid Al Baqi Fi Tazliim, Jid Al Baqi Fi Tazliim. Jaa Al Huk, Wazhaq Al Baatil, Jaa Where is the army of the legend? Where is the tent of the iron? I have demolished all the victorious. It became a tent نزلت للنصر الارض بالتكبير وبالتهليل الله اكبر الله اكبر يطير من شعب الابطال تسلم ديكوره وجيمكو. لو اجسدنا تصير وصال خلوا وصلنا حجارتكم يطير من شعب الأبطال تسلم ديكوره وجيمته لو تصير وصال خلوا وصلنا حجارتكم يا أهل نجدة والنخوة بالعزة سلاح ودوق وحدتكم شدة وقوة الله يحيي كل فصيل الأرض المحتلة مش تهدوا فيها هدوا يحميكوا الله ما تخلو باغي عليها هاد المحتله فيها يحميكوا الله ما تخلو باغي عليها هدو بلاهم هدو بلاهم هدو بلاهم هدو بلاهم هدو بلاهم بحجار السي